لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أرنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أموالهم بالليل ونهار سره وعلانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كَمَا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا.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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُضْلِمُونَ وَإِنْ كَانَ دُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى ميسرة وَأَن وَأَنْتُصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون